وداعيا الله باذنه وسراجا منيرا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلقا منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا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 وخير الهدي أدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور معدثاتها وكل معدثة في دين الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النهر وبعد ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمعة والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مذكورا ولا تمكن في الارض مرحا انك لن تهرق الارض ولن تبلغ الجبال قولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمه ولا تجعل مع الله إلى أن آخر فتلقى في جعنم ملوما مجحورا الآيات من سورة الإسراء الثالثة والثلثون إلى الثالثة والثلثين من السورة وكنت قد بدأت في شرع هذه الآيات ومن قبلها الآيات وقفنا مع ضمنت الآيات من أحكام شرعية والايات هي توجيهات من الله سبحانه وتعالى لعباده التي سبقت وهذه الايات ولا تقوا وبدات اتحدث عن تفسير هذه الايه ولا تقوا ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنهم مسؤولا وفق الايه كما ذكرنا فيها توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم ولكن العلماء يقولون بان التوجيه للامه يعني هو ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لان كل خطاب ورد في حق النبي صلى الله عليه واله وسلم فهو خطاب للامه الا ما دل النص على تخصيصه فادب الله سبحانه وتعالى عباده بهذه الايه ان لا يتكلمون في شيء ايا كان وليس لهم بعلم ولا تقف اي لا تتكلم ولا تطق بشيء انت لا درايه لك به ايا كان في امور الدين او في امور الدنيا كما سبق وعلم انت لا تتهجم في الطب ولا في الميكانيكا اذا سئلت وانت لا تدري وتبقى الخطوره في مقام الدين انك اذا سئلت عن مساله في الدين وانت توقع على رب العالمين لانك اذا تكلمت باسم الدين بينما تقول هذا حلال وهذا حرام الكلام لما يكون باسم الدين معناه بيدعلق بالمثاله بتاعه حلال وحرام بعدك ولا تقولوا لما لا تصف لا تصفوا ان سيتقوا الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا الله الكذب ان الذين يفترون الله الكذب تعرف لهم فالانسان بالذات في امور الدين ما يتكلم كما تذهب قالوا وذكرنا ما يتعلق باحكام هذه الايه وذكرنا كيف تعذب النبي صلى الله عليه وآله وسلم باحكام هذه الايه وتكلمنا كيف تادب الصحابه وايضا في حكم هذه الايه وانهم ما كانوا يتكلمون الا بعلم وتكلمت في الجمعه الماضيه عن قضيه السمع والایه تدل على ان هذه الحواس هذه الاعضاء الله سبحانه وتعالى سوف يسال عنها الانسان حاسه السمع وكذلك البصر والفؤاد القران يقول كل اولئك كان عنه مسؤولا وانا دخلت لكم في الخطبه الماضيه ان القضيه بتاعت المسؤوليه في في فقه هذه الايه تتعلق بان الله سبحانه وتعالى امرك ان تسمع وان لا تسمع ويسألك يوم القيامة عن هذا يعني لأن الله عز وجل خلق لك هذه الحاسة حاسة السمع ووجّه إليك توجيهات بأن تسمع أشياء ونهات أن لا تسمع لأشياء في باب المثال أخذت أن تخلّبت بذلك أمرك أن تستمع للقرآن تستمع للسنة تستمع لما فيه خير بباب العموم وانهاكم عن استماع الله ونهاكم عن الاستماع الغيبه والنميمه والكفر الى اخره وكل ذلك بادله تفصيليه نقول اليوم في الكلام عن البصر ان السمع والبصر والبصر طبعا يعني نعمه من النعم العظيمه التي انعم الله عز وجل بها على خلقه من أكبر النعم التي ينعم الله عز وجل بها على عباده وهذا يستوجه الشك كما سبق بيانه قليلا ما تشكرون وهذه الحاسة حاسة البطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلم تكلم في حديث أنس بن مالك اجاب في سرر التلفزيون اين في حديث قدسي يرويه عن ربه جل جلاله وهذه النعمه قد لا يفقدها بعض الناس لكن اذا ابتلى الله سبحانه وتعالى العبد بفقد هذه الحاسه حاسه البصر والصبر الله سبحانه وتعالى بيدخل الجنه الانس ابن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول قال الله تعالى اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنه ودي مساله كوه يعني هي لا تقدر بثمن لو نعمه البصر كما ذكر ان الانسان الان لو يملك الدنيا يملك كنوز الدنيا وفقد هذه الحاسة ابتلاه الله عز وجل بفقد هذه الحاسة حاسة البصر يمكن أن يدفع كل هذه الأموال كي يفسر والله إذا الله عز وجل حرمك من هذه النعمة وعطاك نعمة دنيا بأكملها المال بأكمل كل ما ترى من نعم يمكن أن تدفع كي ترى ونعم لا تقدر بثمن عشان كده الإنسان أنه ما أسأله بيبشر يبشر الناس الذين فقدوا ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بفقد هذه الحاسه حاسه البصر يبشرهم ان بعتلم بهذا الحديث بان يفطر يحتسبوا المساله دي ويشكروا الله سبحانه وتعالى ويصبروا على ما قدر الله سبحانه وتعالى وبعدين بيدخلوا الله سبحانه وتعالى الجنه طبعا الحديث ده مرتبط بمساله استيفاء الشروط وانتفاء الموانع يعني مش اي اعمى ايوه اعمى اذا اذا طلع بعض ذو جل بفقده البصر ما هذا يدخل الجنه ده معوشط ان يكون هذا العبد موحد اذا كنت موحدا بالله سبحانه وتعالى مؤمنا يعني كافر تصبر ما تصبر خرجت وحك جهنم عشان ما تقول له والله ده اعمى كما يبشره الله وسلم اعمى مسلم لا يهودي جهنم فوالا رافعا اعمام مفتح ها كل جهنم في داخلي الصف الاسلامي الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله يا اخي دعك ابشر والمصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر والله صابر عوضه الجنه صبر اهي مؤمن وم من هل هل هل هل اخلط ايمانه بشرك ما بكون في واحد اعمى اعمى بصره وبصيرا اعمى اعماه الله عز وجل وبلاه به هجل وبعدين هو في نهايه المصح ها صاحب عقيده شركيه بعد ما تعرف بصفه تراب والله سعاده واعتقد انه الشيخ انفع ويضر وينادي غير الله عند الشدائب فإما ابتد فيك ماذا عميانين عميان بطر فإنها لا تعمل أفسار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور فالمقصود هنا في مسألة في مسألة الابتلاء الإنسان الموحد ذو الموحد لو بقى أعمى وابتلاه الله عز وجل بابتلاءات عظيمة فهو في نهاية المطاف لا قيمة لصبره لأن الصبر عبادة خاطب الله سبحانه وتعالى فيها أهل الإيمان وإن شرطاً قبول عند الله سبحانه وتعالى أي عمل والصبر عمل من العمل شرط قبول العمل أن يكون صاحب العمل ليس بمشرك وإلا فإذا كان مجركاً فإن الله عز وجل لا تقبل منه صبر وهذا ولا تقبل منه أي عبادة ولقد أوحي إليك والى الذين من قبلك لين اشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين ولك ان تتخيل القصه فوردت في مخرج الامام البيهقي في ذلائل النبوه وانا هذكرها هنا بمناسبتها للرد على بعض الطوائف الضاله بالذات لانك قد تسمع هذا الكلام واعذره مناسبتي عند المتصوفة يستدلون بهذا على الشرك بالله سبحانه وتعالى والحديث ليس تبهي ذليه الحديث أخرجه البيع قيارة رحمة الله في دلائل النبوهة وهو في متندي أحمد وغيرها هذين المصدرين برواية عثمان بن عبدالله أن رجلاً أعمى واحد أعمى الصحابة يقول أن رجلاً أعمى من الصحابة أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني أعمر جي ما أنت شايف فأنا أعمر ادعو الله أن يرد إلي مصري قال لي أسأل لي الله سبحانه وتعالى يرد إلي مصري وعن أسلم قال له إن شيت دعوت الله لك وا ان شئت صبرت ولك الجنه على حسب ما تبغ بيارك اذا تليت احدي بحبيبته فصبر عوضه منهما الجنه فنبقى سلم خير بين الامرين يعني اذا شئت دعوت بعض زوجك واذا شئت صبرت ولك الجنه واستفاد العلماء من قياده الحديث انه الذول لازم تلاقوا راض وجل بي العمر يصبر ما ينفع تفتحه عليكي اذا صبرت لكله وماش يفتج ما هو مشكله لكن الافضل يصبر عشان يخش الجنه وقالوا الافضل بتبت الزب بتاع البصر اذا ما ما فتحتش لو دكتور الى ان لقي الله عز وجل وكان من اهل التوحيد الدول ده بيقول الجنه من نص الحديث عوضته انهما الجنه ونبينا عليه الصلاه والسلام قال لو ان شيئ دعوا الله لك عشان تشوف ولكن خذ وانسيت صبرته ولك الجنه وده ضمان طبعا ضمان ما أتلم. وشوف انا ما اتكلم وشوف عشان قلت لك انت البصر البصر ماهو شكل نعمه كبيره ده قالوا له لو اذا صبرت بتخش الجنه قال لهم بيقولوا ده يا رسول الله الجنه دي الله كريم الله كريم كده ادينا دعوه ان نشوف الحاصل في الدنيا دي شوف والأفضل أن يصبر لكن هو مسألة بتاع التفاضل ما وقع في حرام فلما كان هناك التخير وكان الأفضل الصبر حتى يدخل الجنة بشهادة نبع سلم إلا أنه اهتر أن, أن يصر فقال له اذهب أي نبع سلم قال له اذهب إلى الميضة الميضة توضعا ثم تورده وصل لي رجعتين وقل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي لتغضى حاجتي اللهم شفعني فيه وشفعوا فيه فذهب الرجل الاعمى رضي الله تعالى عنه وتوضا وقال هذا الدعاء فابصر وده البيه كما ذكره في ذانه هو ذكره في باب المعجزات اي معجزات النبي صلى الله عليه واله وسلم لانه ده ذو الاعمى يفتح بوحدي صادق نبع سلم. معناه نبع سلم. من بعثه معناها دي مو من معجزات النبي باسلام المتفوقه كفرقه منحرفه بالعقيده والسلوك منهج منحرف مغني على الجهل والصوفي اي ما له بنال الجهل ما عنده حاجه لا بنرى يتفقع في الدين كله شغل وحكايات اكبر واحد من الشيخ فوق الغاد اخر عطل دينهم كله حكايات الشيخ طار شيخ ركه الشيخ جام شيخ نزل وبعدين كلام فاضي ساكت جرب البحر وقلبت تمساح حجر وقصص في الف ليله وليله ذاك بقى قصص فرنت فاهم تصدقوا على المتصوفه ويقول لك دي حلقه علم باجي اخد دي حلقه علم العلم وم. بتاع شنو والله علم ده اشتغل على الحلقات بتاع الطران اذا قعدت في حلقه بتاع صوفي يتاكد ولو في الجامع اذا كنت انت ده حد بتاع طران معنه المجالس في المساجد على اطلاق الحديث لكن ما عنده يعني شروط يعني ما تاخذ معنى قول وسلم على الافاق في حديث الامام مسلم انه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكره الله في من عندها أول وعده الشك صوفي والأخ مسلم والأنصارباضي والعافل من السرق المنحربة وشريك لك بالحديثة هل أمه هل أمه هل أمه هل أمه على الأحباب ولا بتاع ملاك قال ملاك جماعة ذلك بتاع النافج قال بيش هالله مغجا من باكستان هلوموا انتقاربت كما قال المصطفى ما اجتمع قومه في بيت الموت الله طبعا يأخذ البيت يقرؤون كده قال بيالله يقولوا معك الدهب لا تدوف يوم مغلب وشهده مغلبك يخلي ولداتك تشل لك مغجا تمشي معه ظنجلها وانت ما عارف حاجة والله يا سعي أولادك مجامعك يقول لك انت جلب جلب خليه النهبة يا اخويا انا قال لك السبب الله قال لك تبقى ساكت تعمل السبب ولا ده ملف مكنس الله وواخد حكايات الشرفار وطلع قراه وطلع ضلمه وبعتوا يديك فاتحه كلها لو لو ها اللهم انا الحق حقا انت بتفتح حق يا اخي انت بقول لك من اساسي باخت انت فاهم انا تخف ان الكلام ده الحديث ده مش عيدوا في الجامع يشرح لك بانه الماده ذاته في اخر الزمان بقى سلم قال بيتولها ما ليس اهل يا يا وحتى اللي بعث لهم في حديث عبد الله بن ابي الحسن وسلم قال في الحديث ياتي زمان على الناس حديث صحيح يتبعون في المساجد وليس فيهم مؤمن طيب اذا كان دا المتجمعين في المساجد والمتجمعين في النادي اذا قال لنا بعث لهم قال لك ياتي زمان على الناس ده حديث رجاله الطبراني يجتمعون في المسال جوة جامع مليان من أول إلى آخرين وليس فيهم مؤمن والكلام ده بفتر بتفسيرين إما أن يكون هؤلاء الناظرة خلطوا إيمانهم بشرك وفتد إيمانهم وإما أن يكون إيمانهم في الحظيث في أدنى مستوياته وكله ألم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون يعني كانوا في المسائل مسائل تشوفها تقول بي بيطغى لاخير كلهم كانوا يسبحوا من الامام لغايه الغفير كلهم عابدتهم في في واحد ميت بقول لك يا ابو النشهده الدنيا دي كلها غايمه على بركاته والله صحيح بركاته ابو النشه ها اولاد ندي وديك واحد ثاني يا ابو مسلم يكذب عليهم بلدنا دي محروسه بهؤلاء الناس وكذاب صايده بتاع لغيثاكل بيكذب عليك ساب لعب عليك التهو لعب علينا وكل جحل مركب أنت فاهم؟ أو إيمان في الحضير باعتبار أنه يكمل في المساجد وقال الحالك زبنه واتجلبته كارة والفييم في صعود والبيش النعلاتك وقال عنده شيك إذا يغلم الواحد طاقيه شيك طاير أولا يتجوه يفتشه له في البيت ما لا أمين فيه معناه الكلام بأنه وليس فيه مؤمن إما الإيمان في الحضير وإما ويمان الايمان اخطار بالشرك وبطل الايمان نرجع للحديث ممكن تسمع واحد يغشك 100 ويملك بحظه ويقول لك في دليل عليه انك ممكن تقول يا رسول الله والله صحيح ويقول لك ممكن تقول يا رسول الله لا ويقول لك ما لا امر الرسول قال له يا محمد حابو يفسخ جلدك يا كذاب نرجع للحديث وفقا للحديث قالوا الحديث ده من الشواذ انت فاهم كلامي وممكن تذبه في الرادي زي الكوثر ممكن تشبه في زي ثاني يغشوا به على انك يمكن ان تعتقد شيء الحديث ده من بدايته الى اخره ما فيه دليل على الاطلاق كما ذكر العلماء على نوع من انواع الشرك او التوسل الباطل الحديث دي دليل على متى التوسل بدعوه الرجل الصالح وان كان الدعوه دي الحديث ده العلماء قالوا خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم لكن بيبقى في باب التوسل كله من منته له من الصالحين ولا يعني بذلك ان تعتقد ان شيخ طريقه هذاريث لهم او تقول يا سلام تركتوا الصالحين هي في ام نحن خربا يعني الشيخ ابتديكا ده راي انا ابتكا الغرغام بتاعنا ده ده ما يوم ده توفيه زاي يا اخي انت او ابوك انه صالحين اما صالح في الشريعه الثانيه هو الذي يعني شيزه والمصود لها سابقا بالجزم مخه الصحابه كلهم دين الصالحين صحيح صحيح ماشي في من يظن فيه الصلاح يعني في ناس تظن فيه مصالحه صلاح موجود بالظن لا بالجزم اصلا بعد موت الرسول عليه الصلاه تالي ما بتقطع ال ال ال الشك بين نقول فلان ده من الصالحين ممكن تقول اظن انهم صالحين لكن مين 100 صالح لا اخوفن عليهم لو هم يحذنون جيب دليل يقول لك ما شايفه له بوب ده البوب ده وانا لو عملت لك بوب هو بيبقى صالح يقول لك انت وهابي وطيب لك مخوفي شو يعني يعني اذا متلكن صوفي وخالفت بيبقى صالح طيب انا صوفي لكن بنادي الله براه وبعتقد البنفة على الله براه كده كويس ؟ كده وها بسرع ما أطفل دبر لك انت بتلعب لك انت وين أليه الحديث ؟ الحديث وذلك العلماء قال ابو سلمي قال هذه دعوة خاصة للأعرمى ما بتقاس علىها يعني ليست على إطلاقها والدليل على أن هذا خاص الدعاء هذا قاد بالأعمى ليس على إطلاقي ابن ثيمة قال والدليل على ذلك أول الحديث لأن الريل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي إني أعمى أدعو الله أن يرد إلي بصر إذن ده قال النبي صلى الله عليه وسلم وقاف وبعدين طلب منه أن يردل على بصر وما يدول على أنه قال قال إن شئت دَعَوتُ اللَّهَ لَكَ وَإِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكَ الْجَنَّةِ وده ليس على الطاقة يعني الكلام ده ما يقولوا إلا نبي ما يقولوا إلي حلوم إلا نبي يعني أنت ممكن تظن في زون الصلاة إذا وافق ظاهره الكتاب والسنة لكن ما ممكن يقول لك الكلام الجامعة والنبي صلى الله عليه وسلم لو جيت لأي واحد تأتي غير النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لا أسأل الله إنه أنا أفتح لا غير ممكن بقول لك ان شاء الله الله يشفيك تفتح لكن ما ممكن يضع نفسه في يقول لك ان شيتا دعو الله لك وان شيتا فبرت لك الجمله انت الجنه ضامنه ليه بقول لك ده بالهله مشكلم عن الله اما انت يا ابتكه انت رسول اذا انت ما فهمت كويس في الحته دي ده محل بتاع تخصيص لان ان اذا كلامه يقول الا نبي قلنا عليه السلام ان هيت دعوت الله لك وحتفتح ما في قلب لا خير انت بتفتتح وقال في من اخر حديث فقر الرجل ولو كان هذا الحديث عاما قال الشيخ لا لو كان يعني يعرف انه هذا خاص بالاعمى قال له ان هيت دعوت الله لك انت ما ما, ما اطلق الحلم وان هيت صبرت لك الجنه فلو كان عام ابن فيب يقال كما يقول اولياء المتدعون من قديم الزمان لكان كل اعماء يحفظ هذا الدعاء ويفسر الان يعني كملوا بعد تقول لك لا ده ما خاص ما خاص غير انت ابويا الشيخ قوي وهي عم يعني خش طيب نجي وابوك الشيخ ونجيب العميانيين دير ثلاثه افتح لين وشبال اللي عندي خليها في ولا ما في كملوا العميانيين المشايخ فيه فالحين كملوا يلا جيب نطبق الضريبه والله قبل يومين ثلاثه جاب الجريده الدار قال واحده واحده ما جاب الجريده هذه ما كانت مسجد الصاينديما وفتحت يا زلم يا زلمه انت تقعدوا نحن قاعدين العميانين كملوا انا عشان ما بدي اكلم بقول لك انا رسول الله لكن بجيب لك ثلاثه وبوديهم للصاينديما على المسجد وخليه نفكه وما فرتهبر كما بسطونه عشان ما تكذبوا لا لو في دين وفي شريعه لا يدير كمو بسطونه قالوا الكذب المقال والزون الجلفه تحت طالع عنده عقيده صاينزيما وصاينزيما هل تنقال كل كلمه ها واضل لامه الاسلام ها ومن اضلم من افترى على الكذب ووالوها الى الاسلام والله يهدي القومه الظالمين فالكذب راقي ابن عبد السلام قال ان من عاش الثاني يفشل الكذب الكذب بيبقى كثير الكذب بيز... كذب كمان الكذب مش بديه الكذب بتاع الدنيا ده ما سايه اديك شيك وهاتصل بكره وحالي دا راقد انا بتاع الدنيا ومالك لي بك تديك احلف لك 100 مره ان ده الزباه الاصلي وعارفه راقد خليه والكلام الكذب مش بديه انت فاهم فعلامه تنباهت له فقال له اني اعمل ادعو الله أن يهد إلي بصر فقال له وإن شيت دعوت الله لك وإن شيت صبرت ولك الجنة قال برده معناه هو الطلب يدعو له وذلك خاص بيه قال عشان جدا في الألعور ما قال أنا أعتلم أعلمه أن يجمع بين أمرين بين التوسل بدعائه وذلك الحي أي حياتي حياتي أنا أعتلم وبين التوسل بعمله الصالح لانه اول شيء غلاوي يذاب في الماء البارد قبل ادعيت وعلمك انت كيف ما تدعو يتوضا ويصلي ركعتين لا كلمه انواع التوسل التوسل بالعمل الصالح اللي هو ما نعمل صالحا فلشيخي فلنفسي ومن ضل فانما يظن عليها ولا تزر وازره وزر اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ادعي كذلك اذا بلغه ذو رب وصل رجاتين ثم قل اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه وبنبيك يعني بدعاء نبي فالعلماء قال في محذوف مقدر في لغه العرب ان ده كلام عربي في محذوف مقدر وقالوا بنبيك ماجاب بدعاء نبيك لان دعاء فيه تقدير والتقدير فعله او قوله في بدايه الحديث يعني يعني لماذا قلنا ان هنالك وقال العلماء ان هنالك محذوف مقدرا ذلك لان بدايه الحديث قالوا ان شئت دعوت الله لك وان شئت صبرت لك الجنه فقول النبي بنبيك يعني بدعاء شنو نبيخه وان هذا الرجل افضل هو توسل بدعاء بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني دعاه له انا بحسله مو يتوسل بجاهه ولا خذا بدعاء بدعاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حياتي وهذا مشروع سو... سواء كان بدعائه هو او من يلتبس فيه الصلاح اذا كان ظاهره موافقه للكتاب والسنه والفرق يبقى بين من صلى وسلم وبين من ليس بنبي والفرق يبقى بين أن ذاك الرجل أعمى هذا الدعاء خاص به وبين من لم يكن ذلك الرجل عليه أن يسأل الله أو أن يسأل بعض الناس أن يسأل الله من غير أن يكون هناك جزم كما في هذا الحبيب فلذلك قال له توردأ وصل رقعتين ثم قل اللهم اللهم دم له فأنا يقول لك هذا ما قال توسل بالنبي وتوسل بدعاء النبي يا تسلم انت فاهم كلامي مو بذاته توسل بدعائه انت فاهم لين قال يا رب الله ثم هناك قل اللهم اللهم يا الله اللهم اني اتوجه اليك بنبيك بدعاء نبيك النبي الرحمه يا ابو حمد بيجيب الصوفي يقول لك توسل ما جايز ابوك الشيخ تقول يا ابو رايد جايز ليه عاطل؟ بقول لك اها يا محمد يا اخي قال يا محمد من فين في كلام قباله في كلام بعد انت فاهم كلامي في كلام قباله اللهم ده ما الا ما قال يا محمد ونسي الله وللنبي صلى الله عليه وسلم علمه ان يقول يا محمد اشفي لا لا اللهم اني اتوجه اليك بنبيك نبي الرحمه يا محمد لان التوسل كان بدعاه وهذا دعاه علمه له ان ان يكون على لساني هو بدل ان يكون على على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد اللهم اني اتوجه بك الى ربي وفرق بين ان تقول يا محمد كده اشركته وبين يا محمد اللهم اني اتوجه بك الى ربي وبك اي بدعاء لان هنالك محذوف مقدم كما دخلنا آنفا في بيان الحديث وأنه قال إن شئ تدعوت الله لك وإن شئ صلى الله عليه وسلم فذهب الرجل وقال هذا الدعاء فأبصر وكان هذا يفيد قضية عظمة هذه النعمة نعمة البصر وأن الإنسان إذا فقدها ينزم أن يصبر وإن سعى في العلاج بالطرق المشروعة جاز له ذلك ناتي لمواصلة الحديث أقول قولي هذا واستغفر الله لكم فاستغفره من كل ذنب انه الغفور الرحيم الحمد لله بالراحمين والصلاه والسلام على اشرف الابياء والمصلين وعلى اله وصحبه المبين ومن سلك نهجه واستند بسنته لا ضل يتواصل الحديث في قوله تعالى ان السمع والبصره والافواه كل اولئك كان عنه مسؤولا يتواصل الحديث في مساله البصر البصر طبعا كما ذكرنا انه الله ذو الثلث ومع الاشياء التي يعني جات لي باب التحريم ان ابن عبد الله قال ان من اعظم الفرح ان يرى الرجل عينيه ما لم ترها وذا بيكون في شهاده الزوج والله بيسعد يعني الشهادات دي كلها قائمه على انك انت خليك شاهد اكتب لي شاهد في مسائل تبني شاهد لو قبل القاضي انت شفته يقول ما بس انا زول ده غريب ودار خارج ده خارج انت انت قاعد ساكت نعم ان اكبر الاشياء التي تقود الانسان من باب البصر اللي هو شهاده الزور شهاده مربوطه بالرؤيه انه بيقول انا رايت وانا شهد وهو لم يره استفاق فقال قولوا بعدلم الحديث البقره الاون بيكم باكبر الكماير قلنا بلا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشراق بالله واحقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال الا وقول الزور الا وشهاده الزور الا وقول الزور الا وهذه الذور فماذا لا يقررها حتى قلنا ليتها تخد والله الذي لا اله الا هو انا وصلتني اخبار من بعض الناس الثقات اخبروني بانه القضيه دي انا كلموني ده ما قالوا في مصر يعني المساه دي موجوده كلمني واحد بدري وقال لي انها دخلت السودان ايها انه في جماعه قاعدين قالا جنب المحاكم قاعدين والمثله بتذكروها هينه يعني عادي يقول لك شايف ده شايف يعني يعني ممكن يمشي اهل بعادي تحكي له قصه فت ده تورط لك بني ادم تقول الزول ده أنا دينته يعني التزعين مليون والجاب الحكم بالشريعة بالظاهر ده لشهده أقول الحق كل الحق ولا شيء الحق الزول ده إنا شفناه اليوم الثلاثين غال أدى الزول ده سلم اليوم تزعين مليون أقول للشاب ويسمح بعدين ما تسأل حكاها دي بعدين سلم ثلاثين مليون ثلاثين مليون والبعض الأحدى وممكن تحصل حتى لو ما شاء ما تحفيز بلاب والله والا فلو شهد شهيد زور ممكن المس تابع يورطه لانه لان الحكم مبني على مسألة شهاده الحكم لا يثبت الا بالشهاده والقاضي لا يحكم الا بالشهاده والشهاده قد تكون شهاده زور وتبقى دي جريمه كبيره وكبير من الكبائر تعرض صاحبها يوم القيامه الى جهنم والعذاب الله وبين الاشياء التي يسال الله سبحانه وتعالى انها ولا هتكلم عن قولي ان السمع والبصر اتكلم عن البصر ان الله سبحانه وتعالى نهانا ان, أن ننظر الى الاجنبيه وده كلام ما فيه خلاف انت مكلف ان تحفظ البصر في ان لا تنظر الى المره الاجنبيه بالنسبه لعالم البشر ترى الجن داخل انت ما شايفه شايفه فلا اقسموا بما تفسرون وما لا تفسرون يا عممتي هذه نعمه اكثر الله عنده وجلبها فمداره الا البصر قالوا للبد عين للنساء النساء اللي هو الاجنبيات اي امراه يباح لك ان تتزوج بها وان كانت اقرب الاقربين الا نظره الفجاه وان كان لك هنالك من المعصومين لكن يبقى ان نكرر الحكم الشرعي ان تتفق معنا على الحكم الشرعي ونحن لسنا برسول ولسنا بمعصومين وانت لست بمعصوم ولكن عليك ان تقر بالحكم الشرعي ان هذا ينبغي ان يكون وان قصرت انا او قصرت انت فالذي ينبغي ان يكون هو ان نحفظ البصر بدليل قوله تعالى هل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وفي المقام الاخر وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن الموضوع واضح بعدين عشان نتعامل وفي حديث علي في الترمذي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي طبعا لا تلبي النظره النظرى انما الاولى لك والثاني علي عليه اكتبوا عليه اي راجع بها عينت لها النظر الثانيه مكتوبه وما ما بظار مفهوم لا نتكلم عن الناس الذين يستحلون محرم الله ليس انهم قد يقعون في, ح... في محرم الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث الامام مسلم كتب على ابن ادم حظه من الزنا فهو مدركه لا محاله فالعين تزني وزناها النظر والايد تزني وزناها البطش وفي روايه اللمس والارجل تزني وزناها المشي واللسان يذني وزناه الكلام والقلب يذني وزناه التمني والفرج يصدق ذلك او يكذب الموضوع ده يفيدك انه ما ممكن تكون انت تقول لي انا من الله خلاني ما عينت لي لبر كده اه ربنا بزايد والله لو بييت ما انا في عزات دعاي لو ما شاد حيلك مقله المراه ساعه تكون جميله تفكرك انت مجنون ولا تخدم عليها لا لا انا بعت لهم حتى بالموضوع لكن انت حاول وانا احاول والكل يحاول لكن اهم شيء ان نتفق على قضيه الحكم الشرعي وان هذا حرام انا حديثي هنا في الرد على مجموعه من العطاله يستبيحون ذلك يعني مش بمارسوه ويقولوا استقر الله لا لا اذا الشيطان مشاكو بتدنجر وبترفع ثاني استقر الله بالجاهل في نفسه لكن انت تقول ما في حاجه وده اللي بيعكر الامدجه الناس بتقول لك ما في حاجه اذا كان المنظر بريء ما في حاجه في نظر بريئه كذب والله اللي كذب يكدب عليك العلمانيه العلمانيون سفل لك الخلط العلمانيون في عي وعطاله ثقرات في الجامعه ما واحده وكده وبتلف التلفزيون تقدم برنامج وفي كام زينتها بيتكلم مع واحد ويضحك معاه ممكن يكون زوجها يقول لها في الشات يقول لها ابدعتي في الحلقه دي يا يا استاذه تب لك وتب لها قال له تبان كلامه بيقول لك ده ولاده حرام بيقول لك يا اخي ما انت حصلنا قالت شد الدنيا شوف العين ما كتل غزال بتقول غنماء يعني ولا كيف حصل وبدا قال هم السبب في اضلال الامه زي كلهم وفي مقدمتهم أن ينتثموا إلى مسهب حسن البنى المصري مسهب منحرف في العقيدة والسروق نقض مع بعض التلاميذات الترابي من, من تلاميذ حسن البنى المصري وإن ذعم إنه هو صاحب فكر مجدد لكن ما هو إلا تلميذ لحسن البنى المصري والمنهج بتاعه منهج كان مسمم بهذا جماعة الإخوة المصدرين قبل أن ينقصروا فهو التلميذ لحسن البنى المصري الذي افسد دين محمد صلى الله عليه وسلم انت خد محسن فكتب لي صحيفه اسمها سيدتي قبل واحد كام يصلي معايا قبل كام سنه كده سنتين تقريبا وموجوده صحيفه ثانيه يا الله محرره جالسه على التراب واحد صوره ومقال لها كده وبيضحك وسالته طبعا قال له يا دكتور بعض الناس نادي احنا لا ما دار يجيب اسمنا وكذا بعض الناس يروون حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل هذا الحديث صريح ولا لا ما هو حديث النبي اتلم انما النظره الاولى لك والثانيه عليه حديث ده صحيح يقولوا جباادل الوهابيه ده صحيح لا نعم نعم هذا الحديث صحيح ولكن النظره الاولى يمكن ان تكون ساعه والثانيه تخاني قال لك السيده مش بيدين الناس لا على السماء السماء الكرمه الكلام ده بيجي على اساس تام انه الناس الاولى ساعه يعني دعائله لما اتصلوا ببرمان للاسف ما اتصلوش ببرمان تعالا كيف؟ عندهم في خطرانه ولذلك يعني يعني دي مجموعه فاشله فاشله والحربه وما تنتظر دين من شعب يتفخر ما تنتظر دين من اهل اقليم قد البلاد دين على لهجه بعثرب ممكن يكذب بدين نحن وينبغي وهكذا ونوض من أجل هذا الدين والدين ما عارفه كذاب تاين مجرم كذاب دخل له نجي نأخذ مع سابوك الشيخ هذا لم تضيع الدين في البلد دي. المتصوفة كمنهج منحرف في العقيدة والسلوب ومجبوعة حتى البلد المصري كذا قد نأخذ نأخذ النابلسي الصوفي الجديم والله صحيح مروراً بعض المحبوض من الدائم الصوفي الجديد المعاطر دي الطريقه الثانيه وانا بتكلم بكتب انت فاهم كلامي يعني الكتب والمراجع بتاعتهم هم لا ينكرونها لان هذا ما يحتجونه ونشر على حساب الاسلام يقول النبشي في ديوانه وويلادي الله سبحانه وتعالى ويفسي الله عز وجل ويعترض على امر لا تعلمه تعالى وده دين صوفيه كده يخالف الله ويخالف النبي عليه الصلاه والسلام والالف مدار قال الهي ديابي أتشاهدت على صوفه صوفه جديم مرجع في قصة إلهي ليت للعشاق دمه فإنك به تبلي العاشقين فتخلق كل ذي وجه جميل وتخلق كل ذي قرط كحيل وبه تزبي عقول الناظرين وتأمرنا بغض الترب عنهم إلهي كأنك ما خلقت لنا عيونا إلهي إنك جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يحشقونه نقول ده كفر يقول لك لا شطح شطح يا مجرم كفر لأنه يقول بيغالف يا الله والله يعني يطلط على عمل الله ده وجل بيقول له إلهي لا ليس للعشاك زمن يا الله المتحابة مدير وبعهل ليها كده أبس ملي وابس مليك ما أنا أفهم إلهي الله يسترك يا ابن ذم ليه بيقول لي عما بينك وبه تبني العاشقين الحب دخلت تويتر وفي واحد برنامج يقول الحب انا ما بديته قام من زمان الصحابه لا خل الله لا خل محمد صلى الله عليه وسلم لا الصحابه وكل كذب انت فاهم ويطلب دع رجع له إلهي ليس للعشاق ذنب فإنك به تبني العاشقين بيقول لي الله فتخلق كلذي وجه جميل يقول الله اني خلقتك ملامح حلوه وشين جميل وتخلق اي اضاء كلذي طرفه كحيل بنات عيون كاحله سوده وبه تذبيع عقول الناظرين تجنن نبيهم بقى تزمان جننني حبيبي جننني جننت عار جننت الدنيا جت كلامها جاي وبه تذبيع عقول الناظرين ويقول الله وتامر انها بغض الطرف عنهم يا الله بعد إنت خلقتهم وخلقتنا وخلقت الحب تاين تقول ماذا عنه لهم وخلقت العيون ما حرامانك ما حرامانك وتأمرنا بغمض الطرق عنهم إلهي كأنك ما خلقت لنا عيونها إلهي إنك جميل تحب الجمال فكيف عباده إذا كفر له إذا قلت ما كفر فأي ذاك عشان السنة لك كفر في كتاب آخر نبتع الجماعة الثمانية في سماني هي بالبرنامج بيكون بتاع نوفا ساي ما غيريت الكتب دي ده الكتاب ده كان من السوق لشراسه مانيه اشتروه بكروش رفعت معانا حاجه وما ناكرنه لانه عليه رقمي ده ومصدق من الحكومه في قانون المصنفات الادبيه حقه ما ناكر عشان كده بيقول نحن بنستهم دول يعني لو بعت عيله قدام بتخسر لانه ابوك شيخ مطرح والحكومه شاهدة إنه ده كلام الشيخ كما تقول لك دلت له في أبوه الجير وكذب لا ما كذبتها أبوك الشيخ قلت كذب أنا لقلت ليك الكذب بتاعه بتكلم بكتاب اسمه المصر العلمية لأفعال التروس هو فيها تعليف عبد المحمود بنور الدائم ده قبة في طابة وبعدين كلامنا ده ما توساء ده اسمه نخب أقول لك ده غيبة دي. غيبة جاية غير غيبة واردة هي غيبة لكن من الغيبة الجاية في حكام الغيبة ده بيقول ودخل الشبل الشبل ده صوفي قديم والله ساعه والجماعه بتدار صوفير قدام بيرو صوفير على الجناح الجناح صوفي قديم بيسموه سيد الطيبه وفي بيته وكانت زوجته تجلس بالقرب منه الشبل دخل كيف انا ما عارف لا دق الباب لا غل اوافي لا جعلو يطك صدا دخل الشيبلي والله زعل صاحب الجلال ودخل الشيبلي على الجلال وكانت زوجته زوجة الجلال قاعده جنبه طبعا في بي بيته جوا تخنكه كاسبه ولا تصلف صلى انام حاله فلما رات الشيبلي ما الشيبلي بسال انت غطت راسها انا لو في محله في محل الجلال بقوم بخبط الشيبلي بني ااكسس له ولا تطلع تخوف صاحبي يا اخي ده بحد التعوائل خشيت كده مش كده على كل حال هو الجلاد مالك الشبل بني واحد ثانيا مرته لما الشبل دخل غطت راسه في المحل ده انا لو مر ده غطت راسه ولا جزاك الله خير يا اختي برصاله لكن تخيل لما غطت راسه لما دخل الجلاد الجلاد قال لما دخل الشبل الجلاد لا ليه ما غطيتي راسك انت هتستنزلي رزق مالك في لو كنتي كاشفه كويس قتلوا الشبل الشبل ما شافوش قال لا إنه في حالة سكر ها ها ها <تصفيق> السؤال الشبنة قال لا غرجان لا عارتك إنت حطب لا عارتك خمارة لا عارتك زير <تصفيق> أكيب أكيب أكيب <تصفيق> انت مهم كلامين؟ كفر في نهاة المطاب إذا قلنا أن هذا يمثل كفراً يقول لك لا ليه شطحات شطحات يا مجرمون قال له أعواج في نهاة المطاب وبذا وضلاله يبقى إن السمعات والبصر والفؤاد نثي لمواصف الحديث كل لا يجا كان عنه مسؤول اقرؤ قولي هذا واستغفر لي ولكم فاستغفروني كل ذنب انه هو